بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أفقاها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أعالها يومئذ يصدر الناس أشتات اللي يرو أعمالهم، فمن يعمل مثقال ذرة خير يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شر يرى.